بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنٍ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُونَ جَاوِرَةٌ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ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 إنا ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم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 أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما ب themselves. وإذا أرى يُشِئُ السَّحَبَ فِي قَالٍ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ والذين دون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغه وما أضلّلهم بالغدو والآصال قل مَرُّ بُ السَّمَاءَاتِ والأرض قل لله قل أَفَاتَ خَذْتُم مِن دونِ قل أَفَاتَ خَذْتُم 119. قل هل يستوي الأعمى والبصير 110. أم هل تستوي الظلمات والنور 111. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 112. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِي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 الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جن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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبالهم لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك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 أو جبان أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا الذين يَيْأسَ الَّذينَ آمنوا أن لو أَلَّوَيَشْرَفَ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 124. مثل الجنة التي وعد المتقون 125. تجري من تحتها الأنهار 126. أكلها دائم وظلها 127. تلك عقب الذين اتقوا 128. الكافرين النار والذين آتينا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 علام عقبا لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبت دار ويقول الذين كفروا لاستمر سلام